كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتوا الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء تَطَلَّعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوا لهم Waka من mi, هي mi, aż من قريتك التي koryetin, kleci, فلا ناصر لهم aż do uwetem, aż do أهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آسن اللبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذه للشاربين من خمر للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار, كمن هو خالد في النار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 علم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله امراضهم ولو نشاء لاريناكهم فنعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم اعمالكم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 يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُ وَيُخْرِجَ أَغْوَانَكُمْ